ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربا فَإِن تَوَلّوا فَقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فَإِن تَوَلّوا فَقولوا اشهدوا بأن